الرب لي راعي فلا يعوزني شيء ليس لي رأي ولا فكر ولا شكوى أخرى سوى أن أتبعك يكفيني أن ألوق وأن أتمت عبيه وأن أكتفي به إن لم تمل القلب. انت اللي تملأ العين انت اللي تملأ الفكر انت اللي تملأ الحياة انت الكل في الكل وليس سواك انا كل حاجة تبتح وبقيت كلي لك وكلك لي حبيبي لي وانا لك معك لا اريد شيئا على ذلك